إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك och nåd, o Mälig, lyckas alla i dig. Han sa: "Om ni kommer, har ni kommit med أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل رسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدنا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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ